بُوكتو. شايز واحد وستون. واحد وستون. الأعداد الترتيبية. الأعداد الترتيبية. الشهر الأول. هو يناير. الشهر الأول هو يناير. عضو لونا الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. A patra luna este aprilie. A șahur rabea, hua abril. Al șahur el rabea, hua abril. A cincea luna este mai. Al șahur el chamis, hua <hawa> maiu. Al șahur el chamis, hua maiu. A șasea -ma luna este iunie. A șahur sedis, hua iunie. الشهر السادس هو يونيو شاسة لونين سمازة وجمطاتة ستة أشهر هي نصف سنة ستة أشهر هي نصف سنة فبراير، يناير فبراير مارس يناير فبراير مارس Mars, aprilie, mai și iunie. Abril, maiu, o iunie. Abril, maiu, iunie. A șaptea lună este iulie. Esăhărul se bea, hua iulie. El șăhr esăbea, hua A opta lună este august. الشهر الثامن هو أغسطس. الشهر الثامن هو أغسطس. الشهر التاسع هو سبتمبر. الشهر التاسع هو سبتمبر. العزت ألونا يست الشهر العاشر هو أكتوبر. الشهر العاشر هو اكتوبر 11a luna الشهر الحادي عشر هو نوفمبر الشهر الحادي عشر هو نوفمبر a 12 luna الشهر الثاني عشر هو ديسمبر الشهر الثاني عشر هو December. December. Doisprezece luni însumează un an. un an. Douăzeci iulie august septembrie însumează un an. Douăzeci și patru Octombrie, noiembrie, decembrie. October, November, December. October, November, wa December.